تتقدم كتائب شهداء الأقصى فلسطين من طقة عسكر قلعة الشهيد خميس عبد الله لفرانس بأسماء آيات العز والفخر لشهدائهم الأبرار لروح الشهيد القائد المعلم أمين الأمة وخطيار الثورة. ياسر عربات أبو عمار والشهيد القائد خميس عبد الله لفرانس أسد الكتائب والشهيد القائد علي العجوري الضباي والشهيد القائد مراد مرشود والشهيد القائد نعيم اللحام والشهيد القائد ياسين المصري والشهيد القائد حامد الصدر قائد كتائب عز الدين القسام والشهيد القائد زاهي العارضة قائد معركة جبل عزر